بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ن ذَكَرَ وَعَدَتْهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا تَمِنُّ مَا رَجَلاَ كَثِيرا وَنَسَا وَتَقُلُ اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِيّ وَالارْحَام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَأَنْتَ لِلْيَتَامَى أَمْ وَلَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا بالطيب ولا ت قلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِنْ طبنا لكم شيء منه نفسا فكلوه ولا تؤتوا أَمْ أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وَعُزُقُوهُمْ فِيهَا وَكَسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوا هاي One life, but وإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصيتي وصيبها a but he ولكم نصك ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن على فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيتي يوصينا بها أولا وله نربو مما تركتم إن لم يكن لكم مال فإن كان لكم مال فله مَا بَدَأَ صِفْتُهُ فُونَا بِهَا أُذْعِذِ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَا لَتَنقَوِمَنَّ أُمَرَأَةٌ وَلَهُ أخ أَوْ أُخْتٌ فلكل واعد مِنْهُمَا فَإِنْ كَانُوا من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصيتي يوطى بها غير مضام وصيه من الله والله عليم حليم تلك عدود الله ومن يطع الله وعسل What right. a عائشتم مبيرا وعاشروا النبي المعروف فإن كرئ تُمُنُّ نَفْعَسَ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَْرَت تُمُتِ بِذَالَ زَوجِم مَ كَانَ زَوجِ وَآتَتُب إِعَذَّوننَّ قِطَر فَلاتَ خُضُ اتاخذونه بهتانا وَإِثْمًا مبيدا وكيف تاخذونه وقد افترون ضا بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا وليرا عَلَتَ نَكْعُ مَا نَكَ حَآبَ أُمِّنَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَصَّلَ إنه كان فاعشة ومقتا وساء سويها ثُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وخالاتكم وبنات الْأَخِ وبنات الأختي وَأُمَّهَاتُكُمُ التي وأمهاتكم التي أعضعنكم وأخواتكم من الظاه وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم التي في حُجُورِكُمْ لَوْ رَأَيْتُكُمْ لَأَخْرَجْتُكُمْ مِنْ حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُ بِإِنَّ عَلَيْكُمْ وَعَلَى What I Well, I loco ذَلِكَ لمن خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خير لَكُمْ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 الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميرا ناظما أريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالبا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 ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف وكان ذلك على الله يسير إن ونكفر عنكم تيئاتكم وندشلكم مدخلا كذيما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب وللنساء نصيب مما اكتسب واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقران والذين أقدّث. أيمالكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء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 الصالحات قانتاه حافظات للغيب بما حفظ والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبروا عليهن سبيلا إِنَّ الله كان عليًا كَبِيرًا وَإِنْ خفتم شقاق بينهما فبعثوا عكما من أَهْلِهِ وأكما من أهلها تَبَعَ عَدْلٌ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِذَا يوفق الله بينهما. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَمَا الله ولا تشركوا به حَقَّرَ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويا أمرون الناس بالبخل ويكتمون ما وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم لآثَمَّ الناس ولا يؤمنون بالله وَلَا ولا الدَّيْنِ وَمَنْ يَكُونُ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَأَوْ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذوه وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يومئذ يود الذين كفروا واصغوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكانون ¡Ah! وَإِن كنتم مرضى او على سفر اشتركوا في صد عن وكفى بجانب مسايئ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلّي جلودهم بدلناهم قلما جلودهم بدلناهم تسنذ خلغدننا في من تحتها هذا الامر فيها ابدا لهم وفيها أزوال مطهار وندخلهم ظل ظلي ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تقتضوا قوم بالعدل، ان الله عليم ما به إن الله كان يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا صاغوت وقد أمروا أي يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.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 دون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أذيهم؟ ثم جاءوك ثم جاءوك يعلفون بالله إن أردنا إلا إعصا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأنبأ فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وَمَا أَرْسَلْنَا من رسول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ولو أَنَّهُمْ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفر الله واستغفر الله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم أولا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم علم مما قضيت وَأَنَّ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنِ الْقَتْلُ أَوْ فُسُوقٌ أَوْ خُرُوجٌ مِّن دِيَارِكُمْ ۚ فَ مَن إِلَّا قَوْمٌ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا جَاءَتِنَاهُ مِنَ الْذُنْآنِ أَجْرَ النَّظِيمَ وَلَهَا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَعَسُونَ أُولَئِكَ وَفِيقْهَ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ يا أيها الذين آمنوا خذوا إذركم. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِلَ النَّفْعَ إِن أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَالَ أَنَّمَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قَدَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ولئن اصابكم فضل من الله أَلَمْ انك لَيَقُولَنَّكَ, أن لم, تكن ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهما وزة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا هل يقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة وَمَنْ يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ أَوْ يُجَاهِدْ أَوْ يُفْسِدْ أَجْرًا الْأَرْضِ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستوعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين وَجَعَلْنَا لَنَا مِنَ الذُّنْكَانِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيب الشيطان الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم وأدّيك وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلما كتب عليهم القرآن. ثألو إذا فرق منهم يخشون الناس كالخشية الله أهو أشد خشية وَقَالُوا مَن كَتَبَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَنُعَذِّبَنَّهُ إِلَّا أَن تَنقَلِبَ إِلَى قل متاء الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يذكركم الموت ولو كنتم في بروج مشيئة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 وَإِن تُصِبْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِي مِن عِندِكَ ۚ من عند وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَتَابِ اللَّهِ شَهِيدًا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يقولون الطاعة فإذا برزوا من عندك بيئة فائفة ثم منهم وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِبْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ لَالَ وَكَفَى بِاللَّهِ أَكِيدٌ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ لامن اوي الخوف اذع به وان إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمُ مَن لَّيْسَ تَابُتُهُ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 فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَارْضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفعت سيئتي كله كفل منها وكان الله على كل شيء. مُكِيتَ وَإِذَا حِيْتُمْ بِتَحِيَّتٍ فَإِيُّ بِأَحْسَنَ مِنَّا دوها ان الله كان لكل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمع النقم إلا يوم القيامة رواه وَمَنْ أَصْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فما لكم في المنافقين في اتين والله أو كسبوا بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يبذل الله فلن تجد له تبيل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون فلا تتخذوا منهم أولياء حتى فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تخو منو من إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ صدقتم مسلما إلى أجري وتعري رقبة مؤمن. فَمَنْ لَمْ يَجْدْ فَصِيَامُ شَهْعِنِ مُتَتَابِعِنِ تَوْبَةً مِّنَ الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها I وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُذْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ الْرُحُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَمْشُوا تقصروا من الصلاة إن خفتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا ممينا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَاتِ ألتقوا طائفة منهم ماك وليخذوا أسلعتهم. فَإِذَا سجدوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى ولتأ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا عذرهم وأسلحتهم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 وَلَا جناح عليكم إِن كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا وخذوا حنكم إِنَّ الله أعد للكافرين عذابا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَتَبَكَّرُوا لِلَّهِ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُبٍ فَإِذَا قُمَ أَنَّتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةُ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ منين كتابا موقوتا ولا تهينوا في ارتضاء القوم إن, إن تكونوا تألمون فإن انه هم يعلمون كما تعلمون وتدعون من الله ما لا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 نآذرنا إليك الكتاب في الحكت لتحكم بين الناس بما ولا تقل للخائن الخصيبة واستغفر الله ان الله كان غفور وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يتقفون من الناس ولا يستقفون من الله You are my وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَّلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُمْ هَا أُولَقٍ عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله One man. Well, man. ¡Adiós! Illa man awa one لعنه الله وَلَا ضِلًّا نَّهُ وَلَا أُمًّا لَّيَنَهُ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد قصر خسرا يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أُولَئِكَ مَحْوَاكُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَعْيِذُونَ عَنَّهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تَجْرِي مِنْ تجري هل النار خالدين فيها أبدا وحد الله حقا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ لَيْسَ بِأَمَانِي كُمْ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 يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن سندين من من أسلم وجهه لله وهو محسن ومن سم دينا ممن من أسلم وجهه لله وهو مؤسن واستبع ملة إبراهيم عنيفا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكان الله بكل شيء محيصا كفي النساء قل الله يفتيكم في وما لا عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا tu na un nama kutuwalahun wan tangununa an تضافين من الرزان وَأَن تَقُومُنِ الْيَثَمَّ بِالْقَوْمِ وَمَا تَفْحَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَيْبًا وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَل لَّغْوُ أو أَوْ فلا فَلَا و خير وَ الظُّهْرَةِ الْأَنْفُسُ شَ وَ إِنْ فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيع أن The One-Diesel If십- inicianto The Two-Diesel may li fataruha kal mulk تقوف إن الله كان غفور رحيم وإن طلعت ان الله كان غفورا رحيم وَإِذْ يَتَفَاوَى وَقَى يُنِلُهُ كُلَّمْ مِنَ وَكَانَ الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أَنِ استقوا الله وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْأَمِيرُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُلْهِرْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِبِ وكان الله على بالك قدير من كان يريد ثوابا الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْرِ شهداء لله ولو على أنفتكم أو الوالدين والأقابين يكون عنياً أو فكيراً فالله أولى ثلاثة <تصفيق> Taddi'u al-hawa an-tahdilu wa-in tahluhu رضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفر ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليغديهم سَبِيلًا جِنَّ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً الَّذِينَ يت... تَنْحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَيَعْتَقُونَ إِن تَنْحُ مُلَئَ ذَلِكَ نَنَالُ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نزل أعزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخولوا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 جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فسع من الله قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا أَلَمْ نستحوذ عليكم ولم نحكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَوْا وَلَا تِقَامُوا قُسَا لَا يُرَّأُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ Muzabzabina bayna wālik Muzabzabina bayna thālik Ala ilaha ulai wa la ilaha وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا تَخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُ تُرِيدُونَ أَن تَنجَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ صُلْطَانًا مُبِينًا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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَحْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ or the believers in whichweh has consumed وَهُوَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بِمَا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سميعا عليما إِنْ تُبْدُوا خيرا أَوْ تخفوه أَوْ تَعْمَلُوا أعذب أمم فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا قَدِيرًا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 ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً اولئك هم الكافرون حَقًّا واعتذنا للكافرين عذابا مهيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجوهم وكان الله وفوراً رعيماً يسألك أهل الكتاب أن فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائفة بهلمه ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه بميثاك وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً مدخلوا الباب سجداً وقلنا لهم لا تأذوا في السوت بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات. وقولهم إنا قتلنا المسيء عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي لَفِي شَكٍ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اِسْتِبَا عَوَّنْ وَمَا قَتَلُوا يَكِينًا بَلْ وكان الله عزيزا حكيما وإن من الْكِتَابِ الكتاب إلا في قبل موتي وانما ذقيامه تكنوا علي شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبة أعلت له وَأَخْذِهِمُ الْرِبَا وَقَدْ نُوعَنُهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ كافرين منهم عذابا أليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وانا وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ك كما أوعين إلى نوع والنبيين من بادي وأوعين إلى إبراهيم I وَإِنسَى وَأَيُّوْمَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُمْ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا عُسُلًا وطريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم خيرا لكم وان واكفروا فان لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في ذينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح هيسا رسول الله وكلمته ألقىها إلى مريم وروح منه فآمنوا وَلَا تَقُولُوا سَلَامًا سَغَيْرِ إِنْ فُغِرٌ لَنْ نَمَا الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له وكفى بالله حكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَأْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم أَن يُعَذِّبَهُم عَذَابًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ برهان مِّن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُهِيرًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رحمة من هو فضله ويديم إليه صراط مستقيم يستقيم تونك قل لا يفتيك في الكلال وهو يرث فَإِنْ كَانَ تَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَ السُّلُسَانِ مِمَّا تَرَكْتِ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَيُنَظِّرُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَطِيلُوا وَاللَّهُ